ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي يا نعيمي وجنتي إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته وقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته للقاء